فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا على اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُمْ فَيُسْحِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ابْعَثُوا صَفًّا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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق فِي في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجداً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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع نخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقا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 ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فاند له جهنم فَإِنَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ نَمْلأُهَا وَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِمْ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَا يَا بَسَنَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى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 ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا, وعمل صالحا ثم اهتدى